قال إن أريد أن أكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني ثمانيا حجرا فإن أت ما فمن عندك وما أريد أن أج وعليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين